الخليج للإنتاج والتوزيع الفني تقدم لكم <تصفيق> <تصفيق> غايب وعيش وجودك تنحس بحاضر الو فشت لا توعدك على الترصاير الشمس هل طلعت علينا وما اجابت شو نحفر الماي نبكينا بكسره الخاطر ترى ترى ترى شلون صابر لا تقلي رابعات سنيني عمر الابديهانك اللي وراح ساع العين شلون صابر لا تقلي يا بيات سنيني عمري لا تقل ولا قل على مهدك ما يصير بالي والنجم شاهد حجاتم صاحبي يجيني يقل لها قاعد الليلة خلصة على حالي والله لمساعد مساهم روحيني على ليلة والحلم شهاري ترى ترى ترى ترى تنتظر قلبه على همي دنيتي تزوتي يا هبدي ما جاني أمي جنج توصيتي تنتظر قلبه على بدي ما كان يمي كانت توصيتي قول يا قلب انت علي قلبي احد لي ابراني فاكا لي اليو هذا تعبي خوفي منك تالي غاف يشفو فوق شايف وانا صاحي وفي الجن نفست الخايب تصحى قلبك راح على عيني والدمع جارف وين ما رج ما يجيني كم جرح نازل وانت غايب انت مارش ما دافية الدنيا على ناري وذاك طبعي متاني والتغايب بالتباري شما اغبطي لقاني دافية الدنيا على ناري وذاك طبعي متاني جني ادربتاني صبري ترجع انتقبالي يالله مر وجار عمري فتوحالي ومالي دي, دي, دي, دي, دي, دي, دي, دي شركة الخليج الثقافية خلصت نجوم الليالي مو قلت راجع من عند انا تالي ضيعت الضايع علي من كل ما سامع روح إيمان من تبيع إيمان بعد ضلقان لك وحدك يا إيماني هو قلبي بكي فيك. ظل عليك الشوق ضائمي فالشي تايو صيفي إلك وحدك يا إمامي هو قلب الفيفي ظل عليك الشوق ضائمي فالشي تايو صيفي إنت ودي وإنت وعدي وإنتك الأمالي قلب بيتك تقريتك بير حبك خال